We are of قتلوه عساي يوم فعما اتغذه ولدهم وهم لا يشعرون وأصبح وفتني قصص فبصرت عن وهم لا وحرمنا عليهم المرضع من فقالت, فقالت من Sposób pragmatycznych zmian Bajan Banyak... على على أن تجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن نشق عليك ستجدني إن شاء <تضيت> أيما المجدين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقود وكيح الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كنستعين. إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإذ المغطوب عليهم ولا الضالين فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطول نارا وقال لأهلهم كثورا قال لأهلهم كفوئني لآلست نارا لعلي آتيكم منها بخبر لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما اتى ما نودي من شاطئ وادي الايمن في البقعة يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصار فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مذبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من أسلك يدك في جيبك تخرج بيطاء من غير سوء واضم إليك تناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال ربي إني قتلت منهم نفسا أخاف أن, أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني رسالا فأرسله معي فأرسله معي أرد أن أخاف أن يكذبون قال عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا يَضْرِمُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا ناقوم على المن من عند الله وأهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم ومن أضل من, من اتبع هواهم وَدَعَوْصَلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ عَلَّمُوهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِمْ بِئْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ يكتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرعون بالحسنة السيئة ومما وفقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللقوة عرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبدغ الجاهلين إن لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن اتبع الهدى معك أن من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا إليه كل شيء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 وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِيهِمْ نِهَا رَسُولَهُ عَلَيْهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مهلك القرى شركاء الذين كنتم تسعون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا. يانا يعبدون، وقيل دعو شركاؤن فدعوه فلم يستجيبوا له، ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يحددون، ويوم نادين فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ لفضيله الدكتور قل ارئيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضيا أَفَلَا تسمعون قل جعل الله عليكم النهار سرمة إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل ولكن فيه ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك فقلنا يجب ان يكون لأبطل الله وطل عما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم نوسى فكضى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه بالعصبة قال له قومه لا تفرح لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن, وأحسن كما لا تبغ الفساد في إن الله لا يحب المفسدين فخرج على قال إنما أُوتِته على علم عظيم أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنَ الْقُرُونَ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ إن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوته من هو أشد من قوته وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما موت أوتيقارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم وإلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى الصابرون فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئته يوصونه من دون الله وما كان من المنتصرين واصبح الذين نتمنى وَمَا كَانُوا بِالْأَمْس يَقُولُونَ وَإِنَّ اللَّهَ الرِّزْقَ ويقدر لولا أمن الضغط علينا لخسف فيها ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون ولا حسادا والعاقبة للمتقين الله أحبه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعوه Sposób pragmatycznych zmian w tym momencie, gdyż mieszkańcy są منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك الهرآن لردك إلى معاد أعلم من جاء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 وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا مع الله إلهاً آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء إلا وجهه كل شيء هارف إلا وجهه له وإليه ترجعون